الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهدد بهذه والسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول رحمه الله شتاب الشهادات الشهادات مع الشهادة يطلق الشهادة بمعنى الشذور تقول شهدت كذا إذا حضرته إذا كنت حاضراً فمنه سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره قال صلى الله عليه وسلم لجابر حينما كان يكشد الطيب عنه جابر وقد سشهد وما أحد ويدكي قال صلى الله عليه وسلم ما أبكيه أو لا تبكيه من زولة الملائكة تتظل حتى رفعته للسماء وقيل لأن ومنها قوله تعالى يا ما من الساهدين معلم من الحاظرين وتطلق الشهادة لمعنى العلم يقول أشهد بسبب معنى أعلم فطيلك أشهد أن لا إله إلا والله أعلم علم يقيني أنه لا إله إلا اللهم هو الشهادة في القضاء فهي منتزعة من المعنى الثاني وأما في الثلاثة يعني من أجبع ما ذكر فيها من الإخبار عن حق للغيب وهذا بلغب مخصوص وإخبار مخصوص عن شيء مخصوص بلغب مخصوص والأصل في النسوعية دليل الكتاب إن الله سبحانه تعالى قال استشدوا شهيدين من رجالكم وقال سبحانه ولا يدى الشهداء إلى ما دعوا وقال سبحانه ولا يدى كاتب ولا شهيد وقال تعالى ثم من يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانين زلدة فهذا نص الكتاب وأما نص السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمير في الصحيح فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعليم حجر قال شاهدات أو يمينوا فقال الله عليه الصلاة شاهداك أو يمينك وهذا يدل على أن الشهادة حجة في القضاء وحجة في النزاع والخصومات وأجمع العلماء على كبار الحجة من فجد الإسباب في القضاء الإسلامي وأما العقل العقل يدل على مشروع الشهادة لأننا سيحتاجون إلى من يوثق خاصة لحل الخصومات والنزاعات فالشهادة طريقا إلى ذلك تحمل الشهادات الدينية لتنال رتبة وكذا تحمل تحمل الشهادة, حب تحمل الشهادة. هناك التحمل وهناك الاداء التحمل يكون بعلم الانسان بما يشهد به فينظر فيما قد به يشهد فيحجب ويسمح ويرى لتكون شهادته عن علم برؤية او سماع فالتحمل الأداء طبعاً من أدى ذلك من يجسر الله فالعلم يقولون تحمل وأداء تحمل مرحلة الأداء المرحلة الثانية التحمل مقصوداً من أجل الأداء فتحمل الشهادة وأداءها فرد كفاية فرد على الكفاية بمعنى إذا قام به الجعب فقط الإثم عن الباقين وهذا أصل في النور التي يحتاج إليها أنه إذا قام به الجعب وسب الكفاية فقط عن الباطن هذا لو أن شخصا دعي إلى الشهادة أو قال لك رجل وأنت في إدارة أو في مكان أو في موضع اشهد فحينئذ منظر إذا كانت القضية يمكن أن يشهد عليها غيرك وهذا الغير تتوفر فيه شروط الشهادة وتقبل شهادة لنشهد فإنه حينئذ لا يجب عليك أن تقول إذا كان عندك ظرفة أو عندك تقول والله أعلمي أو إذا كنت لا تحب أن تذهب وتتحمل بعض المصائف والمصائف فكله إذرني فلسل الحق أن تدركها لأنها لم تتعين عليك ولكن إذا لم نجد غيرك وإلا مثل شاهد آخر والحق لا يثبت إلا ذكما فحيه من لا يجبك أن تتخلى عن الشهادة ويحرم عليك ذلك قال تعالى ولو أب الشهداء إذا ما فإذا كانت هناك قضية وقال لك اشهد وما يجد غيرك أو يجد غير من لا تقبل شهادة وانت تقبل شهادتي بنعنى ابن مروجل عنده أولاده وإن سهد أولادي لا تقبل شهادة الولد والدي فالغير موجود فإنه لا تقبل شهادة فإنه نطار لك اشهد كشهد مصار حادث أو صارت مشكلة أو صار ضرر أو صار خصومة ولا يوجد إلا أنت شخص آخر أو شخص آخر معك فإنه يجد عليك ويتعين عليك أن تسمع وأن تعلم ولأن هذا يؤدي إلى وصول الحق إلى صاحبك ويؤدي إلى منع الظالم من الظلم وإنصاف الناس لحقوقهم ويؤدي إلى معروضة القضاء على ذلك لأن القضاء بلاء ولا يمكن دفع هذا البلاء بشيء مثل الشهادة كما قال بعض العلم في الشرف وهذا مروع عن شريف القضاء بلاء فادفعه عنك بعودي لأنك شاهدين هذان الهدان هم الشاهدان إذا جاءت وشهد عنه الأمر فقال سمعناه يقول كذا فلنوا وعنه يفعل كذا فهذا يجب أن ينتهب ويعرف أن حق من الممكن قامنا إذا كان الأمر فيه سعى ويوجد من يمكن أن يشهد ويتحمل ثلاثة الخيار الأفضل أن تشهد إحياء للحق وإبطال للباطل ومعولة لأخيك وتطاب على ذلك وأنت ناجر عليه لكن إذا, إذا خشيت بعض التعطيل أو الضغر أو المحمدان فلت الحق أن تنتمي وأداؤه فرض عين على من تحملها كنت دعية إليه وقد رضي لا في بجنه أو ابنه أو ماله أو عزيز وكذا في التحميل ورحمه الله وأداؤه فرض عين على من تحملها وأداؤ هذه الشهادة فرض عين على من تحملها وقع حادث وقع اشخصونه وشهدين اثنان كانا حاضرين أثناء الحادث ورفعت القضية إلى القضاء فجاء صاحب القضية وقال للإثنين أريدكم أن تشهد معي فرض عين عليهما أن يشهد ويجب عليهما أن يحضر إلى نجس القضاء وأن يشهد ذنعاننا إذا تعطل عن تنعف إنهما آثنين ويتحملان مسؤولية أمام الله عز وجل وقد قالت على ولا تكتم الشهادة وَهِنْ يَكْتِنْهَا فِيَنَّهُ آثِنْ مُنْ قَلُّهُ وَأَجْنَعَ الْعِلَمَاءِ رحمه الله على أن الشاهد إذا دعي خاصة لذنب وجد غيره وتوقف إحطاق الحق على وجوده فإنه إذا امتنع يتحمل الإثم والعراض بالله والرجل وهذا بإثناء العلماء ووحتم بشفته إن هذا في رعيد شديد و ايضا في تأطيل للحقوق وشوه ادى انسيانه القضاء لانه قال اذا لم سيضطر الى قبل اليمين وقد تكون يمين غموسا وحينئذ يحق البادل ويدفل الحق وتضيء حقوق الناس فتحملها فرض عين على الانسان يجد عليها اداؤها فرض معاجب عليه انت عين ما في غيره او يكون هناك شهود شهده غيره فإن كان هناك شهود فمنذ المنظر إذا كانوا موجودين أخياء ويمكنهم أن يشهدوا وجاء وقال له أريدك أن تشهد إن كان عندك قدرة يذهب واشهد هذا أفضل وأعظم لأجلك وأفقى لربك وأما إذا كان الإنسان عنده عدر قل لا لا عدر عنده وقال أنا ما أريد, ما أريد أن أذهب ترك الأفضل ترك الأفضل ويوجد عليه لأن في منذوعه ومن لم يقم بهذا الامر من غيره فاذا كان غير الذي حضر ليثا كلهم الله ونا بقي الا هذا المشهد ف حين اذن يترنم اهل الحدود او كان الاثنين الدقيقه المشاغل المساهمين وحضره القضيه يجب الان يلعب اذا اذا تعينت ان شارك حرب عين وان اذا وجد من يقوم بعين غير من فكر الشالكه لم تفرده عين عليه لا في التحمل لا في الاداء ما تابع يا الهي ما تابع يا الهي اننا قلنا ان القاض الشاهد اذا دع يجب الا نجي سيأمنك غير اولي وجد وقال ان القول تعالى يلاق بالشهداء اذا ندوا والله فاتي ذلك نعم وقد يرى اولي في بدني او رجلي او ناب وقد لا ضرر لان الضرر لا يزال بالضرر للدين لا هي تعال يشهد والذي سينشهد عليه إذ عمي وهناك سهود غنيه اللي جاء يصهد ستطع فتنه بينهوضين دنيا علمنا وتقطع بسهده للأرخام وقد يتلقى أمن الشربيل قد يقفره وقد يديه وقد يضر به وبلده بعض الأحيان تقع ببعض النعرات وبعض المشاكل ربما حتى لا يجل وجل فيلحق الضر أو ماذا ولي يمكح ولا يمكح وهذا ذرى عليه وذرى على أولاده ونرد ما شمت به مع أنه على حق إن كان عنده من الإيمان والقوة والصبر والجلد فلن يزيده الله بذلك إلا عزه فمن أهان عبدا لله اتقى الله فيما اتقى فيه ربه جعل الله إهانته كراما وجعل الله ذله عزه وجعل الله منقصته كماله ومن أراد أن يجرد فليفعل لأنه ليس هناك أعظم من قمة الله عز وجل جنّاً ظنّاً عدّاً التقربة وهذا معنى قوله عليه من أرض الله بشقة الناس بذي الله عنه وأرض عن الناس وجاء في الدنيا ذليلة صادرة ومن هنا من حقي أن ينتبه وإذا خشي الضرر ولكن إذا كان عندهم للإيمان وذلك الإيمان رحمه الله في مسائل الضرر يقولون قد يكون الضرر يتحمل ويمكن هذا الإنسان جلب وصبر على الضلاء وعلى الفتنة وعلى الأذية يقول انبشر الله يخاف الفتنة على نفسه لأنه من الناس من إذا تضرر ندم على ما فعل وضعف إيمانه وحينئذ له حصل الأجر فينا مبادل مدله ورجوعه عما فعل وله سلمت له نفسه بحصول الضرر بعد ذلك قالوا هذا معنى رد المبي صلى الله عليه وسلم فيما قالنا من توبة الله علي أن أنخلي عن المال يعني تصدق بكل مال فهو صحان بتوبة الله فعند الفرح ربما إذا انتهى فرحوه نبين عن تصدقه على تصدقه بجميع مال فيلهب عليه الأجل بالنسب فلا هو ضغي ما إله مال ولا هو ثبث له الأجل هنا في الشهادة كذلك إذا كان الشخص يتحمل عنده قوة إيمان الصبر وضلل فبهو إلا فنمال وكذا بالتحيير نعم إذا وجد الظرع عليه في نفسه وأهله وماله جاز له أن ينتمع لم يوجد الظرع فإنه ما ذكر من الظرع هو قطعة الأرحام والفتنة حتى قالوا إن القاضي حقيا يؤخر تنفيذ الشكم إذا خشى تقع مقتلع أو تقع فتنة ولذلك قال ما لم يخص بنا في ذي الأحكام فتنة أو شحن أولي الأرحام. فما يجوز للقاضي أن يوقف الشكم ولا أن يؤكل الشكم وذلك يجب عليه وذا أخر يأثن فإذا تدعي له الحق يجب أن يحكم به ولكن إذا خاف الفتنة أو الشحناء للأرحام فعدل إلى الصلف وصوى القضية خوف من يقوع ما هو عظم الصلف يفتدعي له إن أشكل شكمنا إن تعين الحق والسلام ما لم يخفقنا في ذو الأحكام شتمة الشحناء أو للأرحام إيمان ولا يحلو, يحلو كتنانه لقوله تعالى ولا تفتني الشهادة فتنانها يكون على صورتين أن يعلم أن الفلان على فلان حق وغالبا ما يقول إذا كان الشخص لم يعلم أنه شاهد أو رأى القضية أو رأى الحادثة وكان عند الشخص شهود في النطور في الشهود أو امتنع من الشهادة أو جن وعصابتهم آآ آآ آآ كما آآ يعني تعلق بهما نعم من قبول شهادته فسرقوا حصل لهم أمر يوجب ورب شهادته ولا يعلم صاحب القضية يجب أن يحرونهم الشهد فحين يجب عن هذا اللذوع أن يأتي ويأتي بالشخص ويقول ترى أنا أعلم بهذه القضية وعندي شلة شهادة إن أردتني أنا أشهد فأنا أشهد هذا يسار عليه وهذا من أعظم ما يكون لما فيهن حقاق الحق وهو الذي يؤدي شهادته قبل أن يسألها قال على المبيئكم بخير الشعود هو الذي يؤدي شهادته أو يأتي لشهادته قبل أن يستشهد وهذا من ببا المجب أنه حرص عن الخيطان وها يكفر إذا بما يعلم بوقية أو الزماع أو استبارة فيما يتأثر علم علم بدون ما كنتج الأموة والحب النطرة ونزاف ووقف تنظرها وليس بالله نعلم هذا شروع في شيء يصدره العلماء مستند الشهادة ومستند الشاهد يعني الشاهد شهادة طالب من أين أخذها على أي شيء اندره إما الرؤية أو, أو السماع يسمع بأجنه أو استفادة استفادة أن ينتشر غير الناس هذا الأمر في الموت في الوقف في النسد فيما تقبل فيه شهادة السماع وشهادة الاستفادة فإذا كان الشاهد يريد أن يشهد لابد أن يشهد بأحد أمرين بشيء غعره أو بشيء سمعه والدلول على يدال فقالوا تعالى وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا فالشاهد لا يوجد لهم بشيء ما علمه كذلك أيضا يشيء ويستنب هذا جميع الشقوق والفدود ما يقبل فيها إلا العلم وإذا لم يكن مستنبع أنه لا تقول شهادته إلا طبعاً الشهادة على الشهادة طبعاً فيها تفصيل للعلماء رحمه الله وستأتي أما بالنسبة للاستفاة لل... غير ما من السماء في النشب ونحنه مثلاً يشهد أنه قد آل فلان من الأشراف أو من درية النبي صلى الله عليه وسلم يجوز إثبات النشب بالاستفاة وعرف أن بيت فلان من الأشراف وانتشر في الذين وانتشر في القرية وانتشر بين جماعتي ان هذه الاسرة او ان هذا الاسم منذرية من جلسل سلم هذا يسمى شهادة السماء يثبت فيها النسب واجبع العلماء على قبول شهادة السماء عن النسب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم شهداء الله في الارض ولذلك هذا قدرت هذا قدرة شهادة السماء بالخير في تذكيته عند ربيك لا انتقل في امرنا اولى واحرى وأنا كل حال إذا شهر وصف فيه عند الناس أن هذا وقف بني فلان أو أن هذا يعني نسب من القبيل الفلاني يرجعون إلى بني فلان أو يرجعون إلى آل فلان هذا يسمى شهادة الاستفادة وحينئذ يجز الشهود يقول نشهد أن فلان من ذرية الله سلم أو أن شريف أو أن فلان مثلا من بدي فلان وهم من قبيلة كذا بناء على شهادة الصماع والاستفاقة مهم. ومن سيدة بنكاه عظيمة للعقول فلا يمكن شروق ومن سيدة بنكاه أو بيع أو إجاعة ونحن ذلك يعقد ونبدأ نذكر شروقه وهذه المسألة تكمن على الإمام القدامى رحمه الله الإمام العذر المعذر السلام كلام في فيه سنبيمه فيه أنه رب اختلف مذهب الشاهد بعد مذهب القاضي وحين عيد اللابد وأن يحكم القاضي بهذا العقب على شيء يعتقد صحةه وهيما قرر الأعمى أنه إذا اختلف الشاهد مذهبه مع القاضي فكان الشاهد يرى صحة أكبر قاضي لا يرى صحة العذر بمذهب القاضي لا بالمذهب الشاهد إن من مسائل منام الشرط في منصات التعذيب هو فعل فعل المراجوجه وفقد حله فهذا له شبهه وحين لا يؤاخذ لا أخو القاضي بذلك ثاني وينبغي ان يراقب التمثيل الصوتي او ضبط يصف في ويقوم بها خمس بضاعات فقلر الى تقول فيها شهادة النساء تتقول اربعه وخمسه رضاعات من شلغات معلومات ان هذه الطرق عليها احكام يقرر من منهم ومن علماء السلام ومن قدامى ان ما شاء والشهود ربنا شهدوا بالشيء ضمنه شرعيا ووافق الشرعيه ونرغم مجرب ان يرى الطش منتقم الفن نعمه أنه رضع وان كان كل شيء كل شيء فياتي وكل سلام رضع من سلانه رضع شرعيه قد يمكن بهذا ومن هنا قالوا لا يقبل الجغش إلا مفسرا وقال مثلا هذا الشاهد فاسق يقولوا القردين تفسقه بماذا هو فاسق أو قال هذا الشاهد جاء شهد شاهد على شخص وقال المشهود عليه أنا آتي بمن يقع جئ بمن يقع وكله طبعا في الشاهد قال نعم هذا الشاهد لا تقبل شهادك لا يقبل به القردين يقول لا تقبل شهادك مجنلا حتى يفسر ويقول له بما رددت شهادة ويقول له بما في شهادة لكن الرئيم الشافعي رحمه الله يقول أنه حضرت رجلا مستهلا تصيح ويطع في, في شاهدة ومن ثم في طوام قاضي يقول لإمام الشافعي فقال له القاضي لا أقبل منك حتى تبين بما تجرحه قال أنا أعلم من الذي يجرح من الذي لا يجرحه إن شاء الله في بعض الناس يقول له درجة لا يسأل أما يفعل وليس أما فقال انا من المدينة الحمد من الواضح قال لا اقبل قانك ولا اقبل قرحك حتى تبين ومديني شهر ذكر هذه الامت فقال رأيته يبيل قائمة ما شاء الله اذا دار قائم سقطت شهادة واطرت شهر والمدين صلى الله عليه وسلم كواجه الصحيح عمم حبيثه ليبه دار قائمم اتا صلاة التقويم فدار قائم قال وما يساهم يبيل قائمين قال له القادتين مش مشكلة قال إذا ذلك قائناً تطاير الظول على ثوبه ثم إذا تطاير على ثوبه صلى بذلك الثوب وبطلت صلاة فإذنك شك أن تبطلوا الصلاة, الصلاة بالظول قال للقاضي من فقه وعلمه هل رأيته تطاير ظوله على ثوبه وراء الظول على ثوبه صلى فأسكت هكذا يعني لا يمكن أن يقضل خاصة إذا كان مثلاً الشهادة في الأشياء لا يقضل فيها كلام الناس قد يأتي العام من يظن شيئاً وإنه استغل القضاء بشهادة الجهان والذي تنظر لهذا المسيانة القضاء وانظر كيف الفقه الإسلامي بطل في كشه حتى لأنه مبني على شريعة كاملة فالسفل العلماء رحمه الله ولم تدد ماهما وجدت لا من القوامل المضعية ولا غيرها من يستطيع ان يدخل بتفسيريات اي تفسيرات الاسباب والحدد بينهما بينات هذه الشريعة فتد الله على فضله فاذا لا بده ان يبين اذا قال بيع يسأل هل هذا شيء ان يملكه مباحا آآ على مألوم صفة يختم بها بصحة البيع او لا ينبري ان في يقول فلان جنب فلانة مثلا إذا ذكر هو فيه العلماء وجهان بعض العلماء يقول لا ينبغي بالقاضي أن يؤمنت الشهود بمعنى أن نحردهم بالأسئلة إلى أن يدخل في تفاصيل قد تختف يعني الضرع من الشاهد وحينئذ يعني يكون هذا من التعليم والدغير على ذلك الله تعالى كل ولا يضار وكاتد ولا شهيد فحرم عليه الإضرار بالشهداء ومن هنا هذا النفذ يقتضي إلى أنه ولذلك تعامل العلماء مع هذه القضية بحذر ومعنى أنه مضي جدول القاضي أن يوصل للشهود إلا في حدود معينة وفي ضوابط مقيدة كل هذا حتى لا يعتبر هذا من تعليف الشهود والإضرار به فالوسط الذي هو بين الإفراس التفير يسألوا عن مكان الزنا فلان قال زناد هذه لكانت ميزة القضاء أرضي فلانة بنت, فلان بنت فلان على وجه ينتفي في المجتم وربما يقول رأيته يفعل بالمرأة وتكون فوجته وفي مئيل لابد وأن الشهود على هذا فقال أحدهم زناد الليل وقال الآخر زناد النهار قال أحدهم رأيته يوزني في غرفة قال الآخر رأيته يوزني في العراء في البرد نحن إذن ثبت أن هذه الجريمة وهذه الجريمة هذه شهادة مناقصة وهذه شهادة مناقصة ومن هنا القاضي لأعراض المسلمين اختاق القاضي وهذا ليس من الظلم الحي وإنما هو من الشياء حتى تكون الشهادة بها مبنية على أصوص صحيحة وربها بها الصدق الفادق وكذب الفادق ولذلك كثير من نصر الله سلامه رئيس والمظالم من شهادة الزرء انتشفت بفضل الله عز وجل بفضل القضاء وشسن تعاملهم مع الشهود استطاعوا ان يدركوا او يبينوا كذب الشهود وزيفهم ومنهم هورها فضل الله عز وجل ان القضاء في حسن الاستخراجه من خلم في الشهادة حتى ترد ويذكر ما يعتبر الشكل ويكترك بيه الكل كما ذكرنا لان الاحكام اختلف فيها العلماء رحمه الله وقد يكون هناك امر يظن على شكل الواقع انه على شكل ومنهما لا يقبل الإجمالات في المنبغي في البيان سواء كانت مؤمر الشريع أو الأمور محتملة في الوقائح ومنهما قال المغيرس رضي الله عنه أنت من الزنا وزيئ بالشهود كان هوية بالمغيرس رضي الله عنه من العرب قال يا أمر المنين كل عمر أسله أرعاني مقبلا أو مدبرا فقال رأيته من رجلي يعني مدبرا فقال هي زوجتي وناظر عن مواطنان هي زوجتي فأشحم الصعبة بهذا ومن هنا يعني هناك أشياء لا يمكن أن على ظاهرها ومن هنا نهو سوى سلم عن التحسس ونهى سوء الضمن ونهى عن المحامل التي لا تنبغي وكما من ظاهرها قد يكون فيه الخلل ولكنها نزين على ضرارة وعلى غسلة ومن هنا من من الشهودم يتحرى وهم يتاكدوا وان تثبت شهادتهم على وجه الناصب التام ولا لبس نعم قال الله تبارك وتعالى شروط مقبوله الشهاده القضائيه الغروب ثلاثه ضر الشهاده رحمه الله فسن شروطه من تقبل شهادتهم سته اجمالا قبل البيان والتصريح سبع على كلمه الله في شروط الشهاده لان الاصل الشرعي ان الله مقبل كل الشهاده ودول على ذلك قوله تعالى يا الليه الذين آمنوا قوله تعالى في آية في الدين ما قوله في قوله استشدوا شهيدين من رجالكم فإلا ما رجلين فرجوهم راهتان من من تردوهم من الشهادة قوله تعالى استشدوا شهيدين من رجالكم أي من قال بالرجالكم وصبر الآية يا إله الذين آمنوا اذكرت الذين الذين اامنوا من الرجال فقال يا ايها الذين امنوا من رجالكم فخصف للمؤمن ان القدر الايه مخاطبه المؤمنين تدل على ان قوله من رجالكم اي من المؤمنين من الاجابه من قال يا ايها الذين امنوا فصدر الخطاب هم قال رجالكم كف خطاب يدل وقال من رجالكم فهم قال كان الصبي لا تقبل الشهاده فالرجال هم من في القضارة مثل الفدود ولكن مستثناء الشرع بالأموال والنخية تقدر شهادات قال تعالى استشدوا في هدى من رجالكم فإنما يكونوا رجالين فرجوا ومرأتان ممن من الشهادة هذا استثناء كذلك أيضا قال من ترضون من الشهادة فقرض الذي لا يرضى ما يرضى في مضمون الشهادة في الشخص الذي فيه غفلة وفيه ضعف في الضبط. ومن لا يرضى من ساقط العدالة الفاسق ولا يرضى من خارنة مخلوم المرؤة وتنضيه العلتها كلها هذه الآية أسم في بال أن الشهادة لا يخبر فيها كل أحد ومن هنا يجب أن يكون الشاهد تتوفر فيه صفات معتبرة هذه الصفات مقصود الشرع لاشتراقها وإلزام المنسبها أن يتوصل إلى الشهادة الصحيحة وأن يكون العمل بمضمونها بما تحصل به الطمئنينة فهذه الآلة الكريمة اصل في أنه لا نقل أي شهود ومنه العثيم الفقهاء والعلم رحمه الله وجعل السنة تؤكد هذا النعنى فرضا من الله سنة شهادة بالجنة والسنة الأداوة الذي يبينه دي عليه إحنا وعداوة وعندما أجمع العلماء رحمه الله على رد شهادة الكفار إلا في استثناه الدليل وسيأتي إن شاء الله وأجمع على ربط شهادة الصبيب سيد الأصل إلا مسائل وأجمع على ربط شهادة المجنون وشهادة خريض الضبط ونحن ذلك من ينسوا منه غفلة ونحن ذلك إذن دلة الأدملة الشرعية على أنه لا تقضي شهادة كل أحد وأن القبول مخصوص بمن يرضاه قال رحمه الله أنا. البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان لقدم تعريف البلوغ وهو انتقال الصبيل طور الصبع إلى طور الشلم فلا تقبل أنشاء للتفريع التسليلية فلا تقبل شهادة الصبيان الأصل في اشتراق البلوغ قولوا تعالى من رجالكم والصبيل يفده أجل وثانيا أن الصبي لا يفق قوله لأنه ناقص الإدراك وناسق ناقص العقل وقدير الأشياء لا يميزها وقد ينتابه الخوف وقد ينتابه الاستعجام فحيظا لا يفت بخلط قوله وخبره وكذلك قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء والصبيل لا ترضى شهادته للعلن التي ذكرناها واستمع الدليلين دليل أول في قوله من اليجال من الصبيل ليس من اليجال وقد لفت إلى هذا الوجه بن عداس حضرا إما ترجمان القرآن سفر الآية بالعلنة على شهادة الشقيان كذلك أيضا قوله تعالى ممن ترضان للشهداء أصل في رب بأدن قبوش رب السبيان السبي هي مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف رحمه الله و لا إنا وهي شهادة السبيان دعمهم على بعض مثلا لو وقعت حاجة السبيين ضاع حصل شيء بين الصديان وهم مع بعض فملهب عبد الله من السبيين من الصحابة المالكية وطائف من أهل العلم الله أنه تقبل شهادة السبيان هذه المسألة خاصة الشرطه اول شيء ان يكون فيما بينهم عدم غمض له احضار الرجال هذا ما يسمونه بشهاده الحاجه يعني وجود حاجه للقبوليه ان يكون فيهم بينهم كل الحوادث اللي تقع بين الناس ثانيا ان لا يختلط ألا يدخل بينهم خبير وان يختلط بالشباب يعني ان يؤخذ بعد, بعد الحادثه مباشره وتاخذ افادتهم من بعد الحادثه قد ان يتصل بهم كبير يدخلونه كميت لاحتمال التلقين وقد ان يختموا باهليهم وبالناس رغم هذا يحدث تخويف وترهيب فتختل شهادتهم وها الصحيح ان لا تشهد شهاده مطلقا لظاهر النفس وقبل رسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الشذيح الذي يحتمل الشذ يعني لا ينسخ بقول ما هم معاقل على كذب ولا معاقل على خلل يسأله ولو كان عنده ومن هنا فرد شهادة حتى ولو على السبيان الثاني العقل ذلا تقبل شهادة مجنون ولا محسوس العقل ذلا تقبل شهادة مجنون بالإجناء وذلك لأن الله تعالى قل من من من الشهادة في الحديث في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدر شهادة ذي الجنة مجنون فدل على الشراط العقل في الشاهد ولا تقبل شهادة النجامين بالإجمع قل معتوه فلأتها برض من الخصة في العقل أن مثلا لا يضبط الأشياء ولا يميزها وقد لقا ويقبل التلقين ويستعجب في الأمور ويذلك لا يفق بخبري فلا يرضى وتقبل لمن يخنط أحيانا في حال إفاقتي وتقبل لمن يخنط أحيانا يجب تارا ويشوف تارا إذا أبداها في حال إفاقتي هنا الحكم يدور مع علتي وجودا مع علم وقد تقدم مظاهر هذا النساء الثالث السلام بل تقبل شهادة الأخرف في الوطني الإشارة المؤمنة إذا جعلت بحقه لا تقبل شهادة الأخرف لأن الشهادة محتملة والحركات محتملة حتى ولا وجدني في السرعة لا تقبل شهادة الأخرف وثانيا استفن من هذا أن يكتبها لأن الكتابة تنزل من ذلك المقال ودليلنا على أن الكتابة تنزل منزلة المقال أن الله تعالى يقول يا أيها الرسول دلر ما نزل إليه سن ربك فأمره الله بالبلاء فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملك الأرض ونزل الكتابة منزلة العبارة والقول فأخذ العلماء من هذا أصر من كتب الطلاق من ينزل عليه طلاقه ومن كتب الكفر كتب حكم بردته كتب الشهادة فقبل الشهادة لأن كتابته تنزل من ذرة العبارة فكأنه متكلم الأسلوع فلا تقبل شهادة فكاسر وذلك لأن الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا إذا كدأ ينتب من رجالكم قد قدمنا من الكاف الخطاب تخصبه المؤمنون فضل على أنه لا تقبل شهادة الكافرين ثانيا أن الله تعالى يقول ومن مهن الله فما له من مكرم والكفر أهم الله أهله والشهادة تكليل لأن الشاهد يحكم أنا غيره ومن هنا لا يمكن أن يقرم من أهانه الله عز وجل وثالثا ما لا تبع شهاد شعال المسلم هذا ظاهر لأن فيها نعم العلو وقد قال الله تعالى ولي يجعل الله الكافرين عن بمينة سبيلة فالشاهد له السلطان وله علو وله قوة على المشهور عليه لأنه يضر به وتقبل ويقبل قوله والكافر آه بوصد أهل هذا العلو ورابعا ان الأداة تحمل على الذي هو الضرب وأعظم الأداة أداة فقد يتقرب يعتقد القائل الكافر التقرب بآلهة ومن يعبدهم بأذية المسلمين ومن هنا اجتمع في الأدلة النقلية والعقلية على عدد قبل شهادة الكفار إن الناس في الوصية على الوصية عند حضور الموت على الوصية في السفر أن تكون وصية وأن تكون في السفر وتقبل من نوع خاص الذين هم أهل الكتاب ولا تقبل من غيرهم فإنه لا يقبل شهد المجوس ولا الوثمين ولا لأن الله تعالى يقول شهادة بيا بي أيها الذين آمني شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت موت حين الوسيقى الثناني زوعد إلى أن قال آخران من غيركم قد أمن الصحابة رضا الله عليه بهذه الآية الكريمة كما في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه حينما رفعته للقضية في شهادة اثنين من اهل الكتاب على وصية صحابي او تابعي في السفر من يجد المسلمين فاشهدوا وحلفوا بالله زودان من مغيروا ولا بدلوا وقبل شهادتهم على الصفر انتظر شوعة ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم في السمعة الجمالة تطابع على قبول شهادة الكفار بشخص ان يكونوا هناك الكتاب وأن تكون شهادتهم على المسلمين وأن تكون في السفر على الوصية إلا أن يكون من أهل الكتاب وأن تكون على الوصية وأن تكون في السفر فلا تقبل شهادتهم في الحضر لأن القرآن مصف على هذا وكذلك أيضا لا تقبل شهادته كفار الكافر ولو على مثله لا على كافر سواء أن اتحدث ملتك يهود على يهود ونصراني على نصراني او اختلفة المئة مع اتفاق الاصل كيهودي على نفواني ونفواني على يهودي في اتفاق النار الكتاب او يكون وثنيين كوثني على وثنيين فكون هؤلاء تقبل شهادة مطلقة نعم تقوم الشذر الشذر ولذلك لان قبول الشهادة مدني على الوثوق بخبر المخبر ولا يتأثى هذا الا اذا كان حافظا لا ينسى وما اذا ارتنه النسيان والغفلة وعدم الضبط فإنه لا تقبل الشهادة والدليل على ذلك قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وهذا يخف قبول الشهداء قبول الشهادة إذا كانت ممن يرضى في ضبطه وتخريه ونقله فإذا كان بهذا السبب قبل الشهادة هو إلا فلا <تصفيق> العزالة فلا تقبل الشهادة والعزل هو الشيء الذي دين الإفراط والتفريط وهو القفط بالصنع المعتبر الذي هو دين الإفراء دين الغلو والإتحاف والعقل أن العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب حاله الصعائر عبد الرواية الذي قد أوجبوه والذي من بعد هذا يجلبو العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصعائر فإذا كان مسمد الكبائر لا يصل على الصغار فإنه عدل وتقبل شعادته وابدهي أعزال قوله فلا تقبل شهادة الفاسق بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءت مفاسق بنبئ فتبين سبحانه وتعالى أن خبر الفاسق لا يقبل بباشرة وهذا يدل على أنه ليس بحجة لأنه عمرنا بالتثبت والتوقف في خبر الفاسق تدل على أنه لا يقبل والفسق سواء كان بالأقوال كالقف أو كان بالأعمال أكل أو شرب كشرب الخمر وتعاطي المخدرات والعياذ بالله وكان بالفعل كالسرق والزنا كل هذا يوجد الحكم برد الشهادة وعند الإنماء تفصيل طبعا الجمهور على أنه لا تقوم الشهادة كذلك من شهد خلفية على قبولها بشرف الله لا يكون فسقه وهو فسق الكبر أنه إذا لا يقالوا قد يكون شخص فاسقا بشغض الخمر وهم أصدق الناس ولا يتبق وقد يكون فاسق بخلل لكنه يذبط الشهادة ويحفظ ويتصوم ولكن جبهات قالوا إن خلله, خلله في هذا لا يعني غيره والأصدق تضع قبول الشهادة كما ذكرها وعلى هذا هو أصدق شهادة الفاسق لكن إذا فسب الزنام وقل وجود العدول وتعذر فانه تقبل شهادة انفل فصاق وهذا الامر اخترهم محققون كشيخ لسان من تينيا ولمن القيل وذن فرسون المالكي قرره في كتابه في القضاء تفسرة الفكام وبين انه تقبل شهادة انفل فصاق عند تعذر وجهد العدول ويقبلها القاضي ويستشهدون ويقضرونها فيهاي في اخترافه الجين وهو اداء الفرائض لتنهينا وغاقبة واجتمام من هذا المحال لألا يأتي كبيرة ولا يدمير على الفغيرة فلا تقذل شهادة فاسا كما ذكرها كل كم هذا تقدم وقول كبيرا الصحيح مدى الجماهر السلف الخلف أن الذنوب ترقسم إلى كبائر وفغائر وهذه القولة تعالى إن تشربوا كبائر ما شمهون عنهم كفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى الذين يجتمبون كبائر الإثم والفواحشة إلا اللمن فدلت هتان لاوتان كريمتان على أن الذنوب كبائر وفغائر ودل علوها قوله تعالى وكرها إليكم الكفر والفسوق والعسيان فلما قال الكفر دل على أن الخروج عن طاعة الله على ثلاثة أكسام غاية الخروج وهو الكفر والخروج من النلا والعياذ بالله والحالة الثانية أن يكون بالصغائب اللمم وهذا العسيان وما بينهما وهو الفسوق وذلك قال كبروا لكم الكفر والفسوق وهي ارتكاب الكبائر الذي لا يخرج إبنى الله والإصيام وأصل الفسوق من فلسقة الأطباء إذا خرجت من قشلها رابط سني الفاسق فاسق إلا أنه خرج عن طاعة الله عز وجل الثاني تعماره مقوئة وظفر ما يجمله ويزينه واشتنابه ويشينه الكبيرة الصح الأقوان في الضبط اختلفت عبارات الولماء إلى الشين قول في ظابط الكبيرة من أجمعها قول ابن عباس رضي الله عنهما واختروا بإمام أخمد في رواية عنه بإمام الخجم وغيره من الأمنة أمن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة او ورد عجل وعيد او في الدنيا أو الآخرة بما في إيمان أو غضب أو نحو ذلك او ترقبت عليه عقوبة هذا كله من الكبائب وهذا من اشمعنا نقيل في باب القصيده هناك من قال هي ما فيها عقوبه وهذا ضعيف لانه يخرج موارد في الوعيد وليست في عقوبة ومن من قال عقوبه مقدره قرر ومن قال عقوبه محدده والخام في عقوبه غير محدده على الخلاف الذي ذكرناه في الشاعر ان الربط الذي ذكرناه نجمع بعض نعم المروءه والمروءه الذين هو شيء هذه المروءه تحل على مكارم الأخلاق ومحاسم العادات والأقوال والأعمال زعنا الله إياكم من أهلها يقل وجودها في الأزمنة ويقل وجودها كلما تباعدت أزمنة الناس عن النبوة عن أزمنة النبوة وذلك هي وهي حياة الإنسان ولذلك فيها الحياء وفيها الخجل قال الشاعر يعيش المرء ما بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فمن أجمع خصاء للمرؤة الحلاء ولذلك لا ذهب ذهب الخير على الإنسان وكما قال صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحلاء ألا أتي إلا بخير والمرؤة تقل بخصاء الزمان كما ذكر الأيمة مرأت على المرؤة وهي تبكي فقلت علامة تخذ الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ناته وضعب أهل المخوات وضعب أهل الحياء و الخجل والأصل فيها قول عليه الصلاة والسلام مما الناس من كلام النبولة الأولى إذا لم تفتح فاسمع ما شئت قالوا إذا لم تفتح فاسمع ما شئت قالوا ضل على أن من لا مرؤة عنده يفعل ما شاء وهو ملاقا اختلفت ضوابة العلماء تعليلات العلماء رب شهادة من لا مرؤة له طبعا من يوم الوقت له يأتي مثلا في السوق ويكشف رأسه يجلس في وسط السوق يأكل ويأخذ الأكل معه بيده في داخل سيارة من ناش ولا يبالي إلا إذا كان في أحوال مخصوصة مثل المسافر ومفرداني أوجر العفق بكشف الرأس السوق في مجانع الناس هذا ما في بأس يصيف ويرفع صوته في مساجد دون الناس في مجانع الناس يجتمع كبار الناس كبار القبيلة كبار الجناعة أن يتحلو العقل فلا يرأي أدبا يمدرج ليه وهو جالس أمام أهل علم وأهل صدر فيفعل ما يشاء يضحك بحضور مناس بندق معهم قال بعض العلماء إن تآطي هذه الأمور يدل على خفة العقل لأن العقل يأتي للإنسان فالذي الذي يداري وفعل ما يشاء ويتيشع في مجانعك وفي شطابهم الناس لا يرى المنازل الناس قل أنه ما عنده عقل بمعنى ما عنده عقل كامل وهذا نفس في عقل. ومن عقله ومن نقص عقله لم تقبل شهادته هذا يؤثر في الوثوق بقوله وبخبره وقاله لا يتورى عن الناس إنه لا يتورى في الظاهر كذلك أيضا لا يتورى في الظاهر هذا دماغ في الظاهر على الظاهر هذا الوجه الأول وحين إذن يكون الخلل من عدم الصيانة طبعا هناك جزائي أن قلني رضي الله مما أدرك الناس وهذا ما أنا مستمد أننا السهول الثاني إن مما أدرك الناس من خلال النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصمعنا شيئك ديهم رضي الله سلم الذي لم يستحي لا يتورع عن شيء وإذا لا يتورع عن شيء لا يتورع عن كل في سهادة ولا يتورع أن يقول أنا متأكد نئة في نئة وهو ليس بمتأكد ويبالغ ويعظم الأمور ويبالغ في, في مده نصه وفي وفوقه بقوله فقال مثل هذا لا ترضى شهادة هذا من وجهان والحقيقة ما معمع من اعتبار كل الوجهين موجبان للغاية شهادة من الله مرؤتها ومثل ذلك الموانع وكذل ذلك الصبيه وحطى المجنون وعظم الكابر وكافر لحظة ايش الثاني ان الموقف الذي منه يزين هذا في ضمن اختلاف الانماء والانقضاء والاشخاص والاعراف هذا كله يريد يعتبر من المروءه لا يعتبر من خوارم المروءه العمل بالسنه والحرص على السنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم اظهار الشمن في شخص ويهل شيء من السنه امام جماعه امام تدار السنه واحد يقول لهم كما تشتهي بينما وعين الشباب لأن السنة لا تأتي إلا بخير بأن جذار الله خير عن أخياء سنة من ميتك هذا يعتبر مجمونا وليس عليه من قصة ولا ملاما في هذا معنى ومتى زالت الموانع فغلق الصبي وعقائل المن وعثم الشعب وخطاب الفاسق قبلت سعادته معنى متزالت الموانع قبلت سعادته فلو أن الفاسق صار الصبي صار بالغا قبلت سعادته وهكذا المجموين أفاق المجموين قبل سعادته لأن ما سرع لعلية يبطل بزوارها السبب عرض الشهادة وجود هذا العلو وقد ذالت في ذلك الحكم برد شهادة إذا كان توفر فيه شروف قبول الشهادة أما الفاسق في إنه إذا صلح حاله قبول الشهادة مثلا لأنه قلف شخصا وردت شهادته بالقلف أو كان فعل معصيا من المعاصي وثبت عليه حكم بيكسكي قال مترق مدة يثبت لها تثبت لها استقامة وختلوا العلماء في ظابطها ومن العلماء من قلت ومن إذا تابت حظة ظاهرة واستقامة أغلب الحول يعني أكثر من ستة أشهر ما عليه أكثر من ستة أشهر وهو على براعة حكمة بعدالته وإلا فلا دهان على هذا القول وأنه ردت شهادته بالقلب في محرم ثم سهداء وصلها حاله وتاب ورجع عن شهادته شهادته والصحيح مجد للجمهور أن من قدر و تاب عن القلف و رجع عن قبل الشهادة قال عمر رضي الله عندي أبي ذكرى تب أقبل شهادتك وهذا يدل على أنه إذا تاب قبل الشهادته فإذا رجع قبل الشهادة حين ذلك لا يشترك مضي مدة في المحفيد من القلف إذا, إذا قال رجعت عن قلفي تقبل شهادته مباشرة و يستكتن من هذا العصر لكن لو زنان فتاة ومعرق عليه دلائج السيوضة والاستقامة الرجوع لله عز وجل ويقوم عليه الحد وهو بكر وهو حي فإذا مضت ثلاثة أشهر وشهيد لم تقبل بناء على أنه لم تنجي مدة يستبرع بها عن الاستقامة والخير صلى الله وسلم وعبارك على نبيه